وقال الكريم ايه ان احنا نحدد في <تصفيق> الموضوع ده في <تصفيق> جزئيه زي ما احنا شايفين في الموضوع ده في النقطه دي ااا وصلنا النقطه دي مش عارفه وبعد كده انا بس انا كده على الطريقه ما ضلش شائع عشان الانتخابات دي يعني ما تجيش بقى تماما اه دي المدى الوحيدة باجي في السمت ويقوم بفاديك رأخذينا جوزيزي المدى الوحيدة باجي في السمت ويقوم بفاديك احنا نكالك مكون هناك الشيف في المضفرات من الفارد وعلينا بجميع الوحيدة يا جاي حاسب يا حاسب يا جاي بسم الله الرحمن الرحيم فالكلمه دي اثرت في يعني كلمه منطق فتعلمت ان احول من مشهده الفنادق اثر الى فرع العلم حتى وصل الى هذه الدرجه من العلم انه يقدر الشائع الى فهمه اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه ما مشكله بسيطه عامل زيها روتينشن عشان بس اسمعوا شو بيطلع في الهي هو شمال ولا يمين فقط مش المفروض يخليها ثاني فضل ثاني ولا ايه ما يبقش قال يا فيني متى الله المكذبين اقول لك فعل, فعل ماضي مبني على الفتح من على من الله فين فعل فاعل فاعل مرفوع الضمه الظاهره على الله Deep și frotrill olo ienes St tube它 St tube鼻 St tube St tub st ud ău de brick Te arati Te don bases cré ë riii M-l-e M-l-e M-e riii هتقول لي عنها فايزان اقول لي هزان عن الله ذول الرئيسات فامل الله عنه ذول الله طب ما عنين؟ ذول الجافري بمهول المفهولين تاني وابا حيث وابا حيث كامل او دفن اوص اول ما اوص عن الجنة المهولة وضول الجنة وايضا مين؟ طريق ماشي محمد. يوم هم فعلية هم هم بسمية. لو بسمية لها لو فعلية هم. دي لار من الله. تبيني لين? فعلة هم. لا فعل ماضي. سميلي فعل ماضي لين? اللعن من زمن. لاعن. لاعن. انه لا منزل من عدد. الله هو الفان. طب لاعن يبقى اللي هم المشروعين. واخر لي اخلانك. خلاص? ببلكم معلومين. اعلمها با? هاو. لا علانا. لا شوف. انا عزة بتاخد بلكم الكلام من الاخر لا علانا. نا. اذا مبنى عن فنسان. كده كنت فعلا ما قلت نعرفين. مجانا مكوش حاجة معا. لا تفاعي ولا تأنيس ولا شير. كدما تقول إنه معنى؟ او إنه معنى؟ فعل الله يمنعك التعذر فلتبع في ذلك؟ الله فعل مرفوع، الضغط الصادرة على آخره أهل الله هو إذن فعل مرفوع ايه؟ والذي كده إن شاء الله مرفوع من فعل منصوب إياه بإنه جادوا مذكر الثاني خلاص؟ الفاعل. يعني في حاجة تقوم مقام الفاعل. تنوب عنه. لا, لا استنى شكرا ما تكفيش حاجة. انا عايزة كنفلنا تبدو باكم الكلام بس. بس كلام دصير مش ن... مش نستهل الكلاكين اللي بس اللي علينا بالك؟ يعني ينائي المساعدة. يعني هو ينائي بالمقنوع. يعني ينائي بالمقنوع. ينوب عن المقنوع. اول يقول لك انا مقام والوكيل المدرسة. قلت لك انا يكون مقام الناس في الهياب الناس صحيح؟ نادي المحافظ، المحافظ بيسر لا اي سبب من اسباب واحد اجازة او غيره. اللي بيوطق المحافظ ويمسي أمور الميشية للمحافظة نادي المحافظ صحيح؟ <تصفيق> امور سحبه غزاني هو الشيطان صحيح او هو النادي في غياب المحافظ ترقى الى اصبح موين زي وهو بيمطط الفقار كولي بمشي الامور. وبيقض حجمه. بيقضع كرسي. دي مانصوبة. لأنها مفعول. لما حملت من ده اجد نائم بالفاعل. انا حجبت الفاعل. وعملت تغيير في دي المن. وعشان اجد نائم. فانما اجد نائم هحكي بالفاعل. اقول ايه? اللعنة. الكافرون قول لي اشرح لي انا قلت اعمل زي لو سمحت تاني كده بالشفه اقول لك اللي عملته حذفت الفتح الفتحه دي الضغط ماله مرفوع وحطيت الكافرين هنا ممصور ده اللي مطاع الكافرين نائب المحافظ واللي نائب عن المحافظ على كرسي المحافظ فكذا بالكافرين نفروض بيه خلتها نائب عن الفاعل المفروض فتقعد عليه على, على كرس المفروض فبدأ ده ايه ممصورة اصبحتنا ده خلاص؟ طيب دي جنعة وزكرة الثاني ينفع ينصب الياب طب عشان يوفى يوفى? ايوه. ايوه. طب نازل اغاني اغاني اغاني عشان يكونون يستقيلوا فيهم. ايبا تبقى لها عنا? يبقى لها ايه? روعي. لا. يبقى بلغة يبقى بلغة. رو طب الاول? وكسطة مع ربالله? ايما تبقى لورينا? او الناس لوري نا? فالماضي المبنى اللي تبقى لها المبنى على فات لوري لا. الكلام سرون? لا. فلأعني مغفور بالواب انه جمع مذكر سادة حاجي فاين حاجي؟ طبعا شاك يا رجل يا اخي عبد حاجي جيل ماذا؟ ان شاء الله فنهب نشوف اللي موجود مش فيهم حاجة يتقلي بص الكلام ليستحقش ليست انك جدتك ليستحقش انك انت ما تعرف شو ما شو الكلام ابسط مما تتصرفش احنا عدنا تلاقيع واسنان للتربية والتعليم ولكن لما تفر بنعرف شبه كده يبقى لعن الله الاذافي عامل زي اخر الدنيا جبت فين 400 و بس كذا قبل الاخر بقى يدور بدل دعم خلاص يا الله يفهي حذفت الفعل وحطيت جذرين مكان الفعل فناهي نائب فاعل يكون مرفوع så med det var matformer du har og med det var matformer som du gjerne så med det var matformer du har det du kommer om en kjærlig حاجي من الهيبل كده بس ما يعملش حاجه وتدفع قول لي شنو عامل فوق كنت لقيت في الشريف فوق اهو عملت ايه بقى ضمت ضمت ضم الاول وكشفت ان قبل الايه خطي وحذفت حذف بالفعل بالفعل والشريف مالفعل. والشريف بدل ما كان منصوب على الاخر اهو خليته مرفوع لانه هنا يعني هنتكلم بقى اقول لك ايه قتل الشريف قتل الشريف قتله في الماضي نفع البدل ما بين ابوه الشريف نفعل من فوق الضم الصهير على اخير حد فين حبيب؟ الله معا وليه؟ ممكن ايز هيجي له ايه؟ الله التمين هنا اصل فعل مضارع الفعل مضارع طب ايه؟ فعل مضارع يلا فعل المضارع لي دي ممكن في المضارع ليه؟ انه يحدث على الحاضر والاستقبال ممدوح الله فاعل فعل مضارع الضم الظاهر على ايه انا عايزك تقول زماني هو قلت له ده جديد اكتب لي اسم الخليج واحنا قلنا النحو طريقتين الطريقه الاولى ها رائع رائع رائع الطريقه الثانيه طريقه مين المعربين اللي هو اللي كانوا يعربوا القراءه هناك اللي يعربوا القراءه تمام دي القراءه يسموا معلق. وفي نفس قواعد بس. بمتاع القواعد المسميه. نحن من نحرم. والمعنب بقى ناحية. بس يجريده ايه؟, ايه? يا عبراته. يبقى ينفعه? فعل طارق <تصفيق> مغفور ابن على الاخر. للو يفسد ناصم ولا جالب. الله من فاعق مغفور ابن الله طاهر على الاخر. هم? اللذين. <تصفيق> اسم وزور. اسم وزور. محل مصر مفروض به امن خير نحو بي مو قملة صراط الموصولة ما حلمنا الله احنا اولاق من كيف؟ احنا اولاق من احفظ ايه عني ما عايزك انسان ابدا انا عانت من يبتد وانتش معناه بتستضر مش عايز بتستضر شوف ان دي ما تنسى هش لو اذا ايه اسم موصورة? وبعد لا محاجة لها من العربي. تامي. اي غملة? مع الاسم الموصور? ها? لا, لا. لا محاجة لها من العربي. عالتبثا اتلاسين. الذي قام. ايو قال. ايو كنتي لا محاجة لها من العربي. الذي قال. ايو المزينة آمنوا يبقى لا محاجة لها اقولش كيف؟ اتش فعل ولا حاجة؟ وانت تعريب عايز؟ مال. انت لي ايه بقل لي ايه بقل من ايه؟ مال. الفعل فاعل ابتدأوا خبروا اقولش ايه امان بيان فاعل مهما هي فعل؟ فعل, فعل. فعل. مرض والفعل من الفعل والفاعل امحل لأ لامن اعراض صلة الموزوط معايز؟ بقى يعني بقى يعني بقى اهو هقولهم يرفعوا فعل مضالع مرفوع بالطمى صاهرة على خليق لاني يجد على الحال مستدفاد فعل مضالع محمد عش مرضى اللي فات اللي فات كان يدفع على الماضي قات لها من زمان صح? لما جيد يرفعوا يرفعوا يعني في الوقت الله هو هو اللي عمل مرفوع بالطمى صاهرة على خليقه الله هو الذين فعل فاعل مرفوع اسم المبصور ايه من الاسم المبصور ايه مبني يبقى دي مبني مرفوع بايه الوجيره في محل ايه رفع امنوا فعل ماضي والفاعل موقعه من الفعل والفاعل بضم التاء والثاء والواو بيكون متحرك الجمل دي لا محل لها من الاعرب اصلا لما بنتكلم في كلمه الجمل الجمل اذا كانت اسميه او فعليه بعد اسم منصوب ها لا محل لها من في الجمل الثانيه لا محل لها من اه كم مهله 7 لما يجي وقتها نقول. بس انا عايزين اعرف نجومة والذي لها محلل نعرف سيرا. اول واحدة نعرفها ما? العصور نوصل لها صنف الموصول بعد الاسم الموصول. اسم الموصول ايه? إيه؟ النزل. والنزل والنزل والنتاج والنتاج والنزل. صح? والنزل. معنا مش موصول بذاته ولا ممكن يعني مثلا ما احاله بتيجي بعد اسم مشروع زي ده احنا عارف شايفين بس احنا نخبط كده هنخبط اه كلامك مرفوض اه طب تنفع يا جماعه الشيء هيغير المعاني بقى الله اقول انا ده ولا ولا هنخبط الدقه لان موصول عايزين بقى ايه اه. لا يا اخي عزيز. سلنا. العيدة دي ازينا هنا دي مجهود. استنى. هنعم دي احسن نحسن. اهو. انا سبعين بسم الجلالة مغرش اشطق عليها. فانا دي ايه? هن? راح نزور. لا. لا لا. دي افع. سلنا جماعة. سلنا. هات ده ده ده ده بس دولي دولي في ايه اللي فات اللي فات اللي فات كنت بضم مع قبل الاخر زي بالظبط يضم الاول يضمك مع قبل الاخر ده هي فعلا ضرب بدل فكرة المسلمة لذين يقول لك الجزيرة يسمى في محن رفع؟ ناجس فاعل آمنوا فعل وفاعل مرون من الفعل وفاعل مفتن لا محدة لا من العاصرة موصور كنت رسمك، لذين لم نعفت مم؟ لم نعفت نعم اللذين لم نعفت مم؟ خلص من نوع خلص من نوع بديك يقول للذين وقال اللذين نعن نعن مبنع ايه? قاتلات مبنع ايه? امسي مبنع? عالكس عايزو مبنع? والمبنى ديه ضمع يتبص على اهل كده. مبنع? اه اه اه اه اه اه اه اه رفعنا الفاعل اه? اقول في محنة رفع. نيف فاعل? نيف فاعل? نيف فاعل? او ميوطة شو ما اميوطة? بس هنسلين بو المسيطة. اين هنبت? فين مفاني المفعول? خطل الانسان ما اعطي. الانسان ما ذهب الطالي ولمنزه. ذهب الطالي ولمنزه؟ Oi, valsi. Set. Yes. Masher. Ja, ja. Elektrolyt. Hah? معانيش شخصة لخطة خليفة. المتغيبات. انا خطة خليفة معانيش انا ماذا؟ انت الطالبات. ينفع. مو حد النات موجود. مرحب على موضوع التالي. ليه? ما فيش نفور? لان الفان المتعد. لازم ده كان من كده عندنا فعليه ص في فعل لازم وفي فعل متعدي يعني ايه فعل متعدي يعني فعل يعني يتعدل الفاعل الى المفعول اهو ضربت المدرسات المتدربات ضربت الفعل نقص خاطر في يا شخص وضرب في المنطقة يبايد. وانتعدى الفاعل ايه المفروض. يقول نسميه متعدي. في فيه تاني مش متعدي وما دي ايه كانت. لازم. لا يحتاجه المفروض. وانتسميه خارج المجرس. يقول نتالي ايه? الفعل. لازم. لازم ليه? مش مقتن? المفعول? خرج المجارس. دخل ابطالك. لما قول لك هتفعلي لازم تل خرج اودك. ما تتجبع? فعل لازم? خرج اودك. خرج ابطالك دخل ابطالك. تقول خرج اودك تقول اقول لك اه. تقول لي خرج اودك ايه لازم? يعني لازم? لا يحتاج الى ومن لو بينتجي المفروض انتعد ممكن يتعدل المفروض واقع stuffed ممكن يتعدل المفروضين يتمكن مع بكدة هذا الفات يحتاج لمفروض وتعدل مفروض هذا الفات يحتاج ليمفروضا انا بتعدل المفروض ونبقى من الطالبات كل كنين مجهور قل عم الشيخ عشان ينزل المجهور لازل يكون في مفهور به قولي مفهور معيش مفهور به جدفين لازم لا يعتاد الى مفهور به ضمن عشان يبدأ للمجهور يا عم الشيخ لازل يكون عندي مفهور به المفهور به باثل وخطه مكان ايه؟ انفاق ايه حد ضربت المداري شابت المداري باك يا حد ايه حد ايه حد ايه ضربت مياه ماضي مكتنة تقدروا بيت تقدروا فايق المنط انا اسيبه ده ده بنقع ايه بالضم بالضم بالضم الظاهر على اخرها ان جمع عندنا ساعه ها او دال اللي هو مفروض كده منصوب بالكسره منصوب بالكسره منصوب بالفتحه كان ده من التسهيل تاني ضرب فعل مضري على الفتح لاتصاله بياء الايه تاني المدرسه فعل مضرب الضمه ضع على الاخير المتغيرات ها المفروض هنا منصوب ايه المفروض هنا منصوب بالكسره اللي عندك كل الشروط عايزه في النهايه ان المجهول دول برضه المتغيرات دولي جت المتغيرات عملت ايه؟ طبعا الفاعل نفس الحر. ايه الحر؟ وعملت الفاعل طبعا الفاعل وخدينا نفس الحكم ايه الحكم؟ منظر له ضمه يبقى دولي جت عملت ايه؟ رقم اول اول رقم اول دولي ويبن انت اللي نادي فين حاج اتفضل اسكر نجيب ثاني عايز اشرح الموضوع بس ما استعملش من الكتاب كده في الكتاب بس كتير فيه تفاصيل كبيره الكتاب فيه تفاصيل كبيره فأني لو كنت كل التفاصيل دي بصراحة أنا مش لا أخذت معين لنا أخذت لها كل بلا إينا من الوصول لا أخذت لها خلني بصراحة أنا أعيد أفتح معين أنا ما يمنسي نفيد تفيره في الخدمة المرحلة بسيطة معين أنا متأكل فيها فممكن يكون نساء يعني إنتعني أفروض يعني إنتبه في حول <تصفيق> ولكن ممكن ان تتذكرته وتلعيش منامه بعد كده الكتاب بالنسبة لي اعطابك حاجة بسيطة بس انت اذكره تذكره بسيط يعني بفعل وفاعل وبعدين انت المليد اتكلم مثلا تتفعل وفاعل في مكان ما اسمها لك مفرد مذكت مفرد موهندس مسينه مذكت مسينه موهند يعني بقى اعلى اللي يا مسينه مذكت انا مفرد مذكت طبعا انا كده بسيطة اتكلم كده انت مليكتان في كله زارع اي جمله نور زرع الفلاح و زرع الفلاح و زارع على الصف الاول اصلا حصل حصل حصل من زمان من شويه اتسامت يا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 منعني في اقصى بالله اقول لا بعصيه اش طالما نسوقها كل في مجد فإن فساد الرأي انك ترتبت بسبب اساسه و اساسه فساد مش مطلوبه فان فساد الرأي ان خطا قد اجترا لازم نقول اذا دونت راقي لكل داعي مكن فانت برساة دوري انا انت فارغتان لحد يعرفك انا عايز اتكلم و دلوة احنو بيش المدرسة ازاق تشوى و هاين ازاق تشوى اه اه كنت الاتمان لما تنسخ كنت امتعت نقود و دلو مخاطر امتعت ازاق ايه ازاق ازاق ايه طب صواب منصوب ايه؟ بالالف قال ده استن منصوب بالالف بالالف بالناصب راضي راضي طب وايه فكل قال ده منصوب طب فين المنصب؟ من فين؟ اول ليش ثاني امر ثاني امر فين الامر؟ فين ده؟ قسم ليه؟ فكل فعل امر طب ايه؟ اه فكل فعل امر طب امر ده ده خبر يعني فبكون جسمك انت في كده انت فيكون انت زي خبر خبر خبر خبر كان منصوب بالالف منصوب بالالف و 25 عيوب مذف بهم فهنا حط حرف في فزاد علي اسم هنا منصوب بالفتحه انت ترا تد و دخلت على اسم كان بال أعجب وضعه تستفيد كذلك الشيء يعني أعطينا بساعدين يستفيدني إذن أبدا تستفيد ضغط من الزمان إذن لا تستخد وضعه في الكلام المحطط يعني أقول طلعت الشمس لأنها تطلع تطلع موجد إن طلعت الشمس إن في المشكو فيه وذكر من يعني الشمس قوي لأنها تقوّر ما يأتي لشمسه وقت. قليل شمسه. فهنا لا يستجعوا الا في محاقة. اذا ضفهم لما يستغفروا من الثمن. كنت? ها? كنت? فعب ناسي. والتالي اسم كامل. خلال كان زاد ونصوب الالف. يعني اسم اسمه من اسمه خامسة. زاد يد مضافي ايبا فقولوا. نعم? فقولوا. اه? الفان في دواب الشرط. دواب الشرط انت ايزا? فقولوا. كانت انا? كان لناسك. انت اسمك مبترة. زي خبر منصف الآخر. عندي مدين ومفتين رون ناسك. فانت انت ناسك ان افضل دلو كان ايه افرش. فسألة ايش من الرأي مضاعف. ليه؟ صح؟ انا ها؟ اداب تنصف فعل مضاعف. تتردد فعل مضاعف. ايه؟ ها؟ إيه بقى والمصدر المسؤولك من انا وتتردد في محل ايه؟ خبرين. خبرين. خبر خبر خبر خبر خبر قل بالك يا حفظ. قل بالك يا سيد عم حمد يا <تصفيق> عندي اني فسادة رابيا انت تردان. على الثلاث المعلومة دي لك. اينا? عفل توكيبه مصر. اللي بيجي بعدها منصور. فسادة يا احمد? اسمي اني دي اسمي اني. فين خبريني? انت تردان. الجمعة. الجمعة دي او بسبوع مصدر المسلوك. يعني المسلوك عمديني يعني ماذا تألم وتتردد وحطتهم مع معهم طلع في مصدر ايه مصدر؟ تردد مصدر ان تتردد هو التردد تقديل الكلام فإن فساد الرجل تردده بجل ما انت تردده هاشي انت تردده واسبقه مع معه وطلع المصدر بكاههم اللي هو الترددده فإن فساد الرجل تردده فإيه نحن? حرف التوكيل ونصف. فسادة تسمي لنا منصوب بالفعل. الوقي مبقف إليه مدرور الكاسة. التردده ايه? ايش نحن? إيه؟, ايه خبر ايه? مغفور ضمنه. خلاص? هخش التردده وراجع المصدر تاني. ابقاء لاصبه للفعل. تتردده منصوب عبدالله. والمصدر يمسوه بالأول تتردده في محاجة رفع. رفع. هكذا في محاك؟ الله سعيد هكذا في محاك؟ على كيسة المصرى للتسكين؟ نا نا يجيبك خذ محاك في كنا؟ أفريدك وممكن كين؟ أظهر أنت تردت مفروضك ممكن تجمعكي معك؟ باستردت التردت من سنة فلما جي من أن وتتردد او ايه المصدر المسكوه من أن والفعل في محل. خلاص? ولكن لما قولي التردد مشاهدة اهو هنخص ان تتردد وخط التردد. فإن فساد الرأي التردد. هذي يعني? انه فساد الرأي, الرأي التردد. هنخص التردد وخط ان تتردد. اذا قلب? هداد نصب تنسب الفعل وتترتدك? وتعب في الضارة منصوب بعد قلب والفتحة الظاهرة على الاخير. والمصنب نحن المسهور من قلب وتترتدك في محاية خارجه? انت. معي اخذ ايه? وده ايه? لا. انا عايز بس الكلام يوصل. بس فيه كلام في نحن ببثين كلاكية. كنت انا ما تفهمه ما يمشي لك دي ما تسمع كلمة المصدر المشروف مدايق لا ولا مصدر مشروف يعني مصدر مشروف يعني ايه عملتها سبكتها ورجعتها مرافقها اللي هو هو مصدر في التردد خشوا التردد وفاتيح التردد انت تردد لما تتاني حطيت التردد في كده تاني اه اه واضح ايه اواضح هقولوا خارجي لازم استخدوا ايه que el que no tiene nada